أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون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 ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته اله مع الله تعالى الله عما يشركون من يبدا الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم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 لقد وعدنا هذا نحن وأباؤنا من قبل إِنْ هذا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عَاقِبَةُ المجرمين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 من يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي قال أكذبتم بآياتي ولم تحيقوا بها علما أم ماذا كن تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون أَلَمْ يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم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 ما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق قيل يؤمنون إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يستضعف طائفة منهم ونسبح أبناءهم ويستحيي إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استبعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة, ونجعلهم أئمة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 واصبح فؤاد ام موسى فارغا ان كادت لتبدي به لولا اردتنا على قلبها لتكون من المؤمنين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 الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ اشده واستوى آتيناه حكم وعلم وكذلك نجز المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة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 قال رب بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين فاصبح في المدينه خائفا يترقب فاذا الذي استنصره بالامس يستصرخ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 وَجَاءَ رَجُلٌ من أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ طَالِعًا يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأَخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجهت القاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل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 فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك, إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلم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 مَا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمُ كُفُّوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم, لعلي آتيكم إنها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصلون. فلما أتاه نودي من شاطئ الوادي الأيمن.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 فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَا مُدْبِرًا وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَطِّبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ وَسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَأَطْمِئِنْ إِلَيْكَ جناحك وَأَطْمِئِنْ إِلَيْكَ جَنَاحَ كَمِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ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 فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكما بآياتنا انتما ومن الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر قالوا ما هذا إلا سحر وما سمعنا, بهذا وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدين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 دنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلتنا القرون الأولى بصائر للناس بصائر للناس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 ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين أتلو عليهم آياتنا ولكننا ولكننا كنا مرسلين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 ولولا أن تصيبهم مصيبه بما قدمت أيديهم فيقولوا, فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين